قالوا يا موسى اننا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون قال ربي اني لا املك الا نفسي واخى تفرق بيننا وبين القوم الفاتقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الارض فلا تاس على القوم الفاتقين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 لئن بَطَأْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لَتُقْتَلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطِ يَدِي إِلَيْكَ لِأُقْتِلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ إِنِّي أُرِيدُ أَن تُبُوَ أَبِ اسْمِي وَاسْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وذلك جزاء الظالمين اطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله فاصبح من القاسرين فبعث الله ربا يبحث في الارض ليريه كيف يوارى سوءه اخيه قال يا ويلتا عدزت ان اكون مثل هذا الغراب فاواليت سوءة اخي فاصبح من النادمين